اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا ا ل أ ي د ي انه اواب إ ن ا سخرنا الجبال معه يسبحن ا بالعشي و ا ل إ ش ر ا ق والطير م ح ش و ر ة كل له اواب وشددنا ملكه و آ ت ي ن ا ه ا ل ح ك م ة وفصل الخطاب وهل أ ت ا ك ن ب أ الخصم إ ذ تسوروا المحراب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 هذا ما توعدون ليوم الحساب إ ن هذا لرزقنا ما له من نفادا هذا و إ ن للطاغين لشر م آ ب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه ح م ي م و غ س ا ق واخر من شكله أ ز و ا ج